وَمَا كانََ لَناَا أَنَّتَقُون بِسُ الْطَانٍ إَِّ بِئِِ الَّ وَمَا كََلَلَ أََّ يِيَكُون بِسُ القَانٍ إِلَّ ب إِ الل وَلَ اللهَّه فَلَّْتَ وَكَلِمُؤمنِنُون وَلَ اللهَّ, وعلى الله, فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون